يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا اللي يغيبوا داخل القلب موجود اللي تفسع روق قلبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدو يا مرحبا mojo elit defensa roq qam bi ana ma tab'ada anni mi yadini wa hudud wana li fi khafuqi amana بعدها عن كل منشود أحس قلبي فزب أقصاب كان من يوم زفوا للخضار فيه مولود